رساله مملكه الحب لغالي ومراهه تنكح للمال بالحسبي وتنكح لجمال لقد الدين تسمعني الوقت هل من هل انت زوجتك وأولادك والدنيا كلها أولى من نساء النبي محمد ما أصدق نساءها أكثر من أربعمائة درهم رفقاً رفقاً بالشباب أيها الأباء إذا كان المهري فرد على زوج لم يفرد عليه شيء هو حق المرأة نعم ولكن لما يفرد عليه خمسة ألاف أو سبعة ألاف أو خمسين ألف لم يفرد عليه هذا أبداً بل بل لا بد من التوسط والمراعاة مراعاة حال الناس أيسر النكاح ما كان قليل المرأة وبركة النكاح تكون في قلة المر يفعزيني يقولي الأباء رحمة بالشغل وقلوا حاجة بس خطاب بسيط جدا جدا لكل أب تكريم المرأة أخي محمد إنما يكون لحفظ الزوج لها وإعانته على طاعة ربها وحفظها عنا لجهنم ووديه لها ومع أهلها ولذلك أصل لديه قاعد الحسن بصري واحد يقول له يا أبا سعيد تقدم لزواج ابنتي أبتر من شباب المسيحين فمن يزوجها؟ قال زوجها الرجل رجل الله فيها وإن احبها اكرمها وإن أبغضها لا يظلمك ملكة الحب لغالي وامرأة تُنْكَحُل الماري للحسد وتنكحُل جمال ذاد الدين والملك قبل أن يكون من الحكمة ليس غلاء المغور لمصلحتك ولا مصلحة بلادك ولا مصلحة الشباب ولا مصلحة المجتمع الوسط الحب لغالي, مملكة الحب لغالي.